ويصح أن يمثل لهذه الأبدال الثلاثة بقولك جاءني زيد عمرو لأن الأول والثاني إن كان مقصدين قصدا صحيحا فبدل إدراب وإن كان المقصود إنما هو الثاني فبدل غلق وإن كان الأول قصد أولا ثم تبين فساب قصده فبدل نسيان ثم اعلم ان البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الاظهار والاضمار اربعه اقسام وذلك لانهما يكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين وذلك على وجهين فإبدال الظاهر من المظهر نحو جاءني زيد أخوك وإبدال المضمر من المضمر ما اياه إياه فإياه بدل أو توكيد وأوجب ابن مالك الثانية وأسقط هذا القسم من أقسام البدل ولو قلت ضربته هو كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا وإدال المضمر من الظاهر نحو ضربت زيدا إياه وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل وزعم أنه ليس بمسموع قال ولو شمع لأعرض توكيدا لا بدلا وفيما ذكره نظر. لأنه لا يؤكد القوي بالضعيف وقد قالت العرب زيد هو الفاضل وجوز النحويون فيه أن يكون بدلا وأن يكون مبتدا وأن يكون فصلا وإدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل وذلك أن الظاهرة إن كان بدلا من بنير غيبة جاز مطلقا كقوله تعالى وما أنسانيه الا الشيطان ان أذكره فان أذكره بدل من الهاء وفي أنسانيه بدل اجتماك ومثله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقول الشاعر على حالته لو أن في القوم حاكما على جوده لظن بالماء حاكم إلا أن هذا بدل كل من كله وإن كان ضمير رحاضر فإن كان البدل بعضا أو اشتمالا جاز نحو أعجبتني وجهك وأعجبتني علمك وقول أعبني بالسجن والأباهن رجلي فرجلي ششنه المناسب فرجلي بدل بعض من ياء او عدم وقول ذريني ان امرك لن يطاع وما الفيتني حلمي مضاع فحلمي بدل اشتمال من ياء الفيتني وإن كان بدل كله فاما ان يدل على احاطه اولى فإن دل عليها جاز نحو تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وإن كان غير ذلك انتنع نحو كنت زيد ورأيتك زيدا وجوز ذلك الأخفش والكوفيون تمسكا بقول بكم قريش كفينا كل معضلة وان نهج الهدى من كان ضليلا وكذلك انقسمان بحسب التعريف والتنكير الى معرفته نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انكروا ظلم ثم للمتقين نصا حدائق فحدائق بدل من فإن أن يكون البدل معرفة والمدل منه نكره نحو إلى صراط مستقيم صراط الله فصراط الله بدل من صراط مستقيم أو يكون بالعكس نحو لنسفعا بالنعصية عصية كافبة وقول الشاعر ان مع اليوم أخاه غضوى لا تقلواها وابنواها دلوة ثم قلت الخامس عطف النسق وهو بالواي لمطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب وبثم للجمع والترتيب والمهلة وبحتى للجمع والغاية وبأمر المتصلة وهي المسبوقة بهنزة التسوية أو بهمزه يطلب بها وبأن التعيين وهي في غير ذلك منقطعه مختصة بالجمل ومرادفة لبل وقد تضمن مع ذلك معنى الهنزة وبأي بعد الطلب للتخيير أو الإباحة وبعد الخبر للشك أو التشكيك أو التقسيم ولبل بعد النفي أو النهي لتقرير متلوها وإثبات نقيضه لتاليها كلكن وبعد الإثبات والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها وبلا من نفيه ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل ولا يؤكد بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل ما ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض وأقول معنى كون الواو لمطلق الجنة أنها لا تقتضي تركيبا ولا عكسه ولا معيه بل هي صالحة بوضعها لذلك كله فمثال استعمالها في مقام التركيب قول الله تعالى واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسماك ومثال استعمالها في عكس الترتيب وعيسى وأيوم ونحو كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اقمتي لربك يسجدي واركعي مع الراكعين ومثال استعمالها في المصاحبة نحو فأنجيناه ومنعه في الفلك ونحو فأخذناه وجنوده ونحو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومثال إفادة فاء للترتيب والتعقيد وثم للترتيب والمهلكة قوله تعالى اماته فأقبره ثم إذا شاء انشره فعطف الإقبار على الإماتة بالفاء والانشار على الإقبار ثم ثم الاقدار يعقب الاماته والانشار يتراخى عن ذلك ومعنى حتى الغاية وغاية الشيء نهايته والمراد أنها تعطف ما هو نهايه في الزيادة أو طلته والزيادة إما في المقدار الحسي كقولك تصدق فلان بالاعداد الكثيرة حتى الأنوف الكثيرة أو في المقدار المعنوي كقول مات الناس حتى الأنبياء وكذلك القله تكون طارة في المقدار الحسي كقول الله كقولك الله سبحانه وتعالى يحصي الأشياء حتى نفاتول الذره وطارة في المكبار المعنوي كقول زار الناس حتى الحجامون وأن على قسمين متصلة ومقطع وتسمى أيضا منفصل المتصلة هي المسبوقة إما بهمزة التسرية وهي الداخلة على جملة يصح من المصدر محلها نحو سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذره الا ترى أنه يصح أن يقال سواء عليهم الانذار وعدمه او بهمزه يطلب بها وبام التعيين نحو ازيد في الدار ام عمرو وشنيت ان النوعين متصله بان ما قبلها وما بعدها يشتغنا باحدهما عن الاخر والمنقطعة ما عدا ذلك وهي بمعنى ذلك وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد لا تتضمن فالاول نحو أن اتخذ مما يخلق بناتهم أي بل أتخذ بهمزة مفتوحة مقطوعة للاستفهام الإنكاري ولا يصح أن تكون في التقدير مجردة من معنى الاستفهام المذكور وهلا لازم إثبات الاتخاذ المذكور وهو محالب والثاني كقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي التنمات والنور أي بل هل تستوي وذلك لأن أم قد اقترنت بها فلا حاجة إلى تقدير ويدنزة وأولها أربعة معاني أحدها التخيير نحو فقصارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه الثاني الاباحيه كقوله تعالى ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم وهذان المعنيان لا اذا وقعت بعض الطلب والثالث الشك نحو لبثنا يوما او بعض يوم والرابع التشكيك وهو الذي يعبر عنه بالابهام نحو وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين وهذان المعنيان لها اذا وقعت بعد الخبر واما بل فيعطف بها بعد النفي او النهي ومعناها حينئذ تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نقيضه لما بعدها نحو ما جاءني زيد بل عمر ولا يقم زيد بل عمر وبعد الإثبات أي الأمر ومعناها حينئذ نقل الحكم الذي قبلها للإسم الذي بعدها وجعل الأول كالمسكوت عنه وأما لكن فلا يعطف بها الا بعد النفي او النهي ومعناها كمعنى بل وعن الكوفيين جواز العطف بها بعد الاثبات قياسا على بل واداه غيرهم لانه لم يسمع وانما لا فانها لنفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها فلذلك لا يعطف بها الا بعد الاثبات وذلك كقول جاءني زيد لا عمرو جاءني زيد لا عمرو ومثال العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد لقد كنتم انتم وادابكم في ضلال مبين ومثاله بعد الفصل بالمفعول يدخلونها ومن صلحها فمن عطف على الواو من يدخلونها وجاز ذلك للفصل بينهما بضمير المفعول ومثال العطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت يا ابو بكر وعمر وفعلت يا ابو بكر وعمر وقول بعضهم مررت برجل سواء والعدم فسواء صفه لرجل وهو بمعنى مستوي وفيه ضمير مستطر عائد على رجل والعدم بالرفع معطوف على ذلك الضمير ولا يقاس على هذا خلافا للكوفيين ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد اعاده الخافض قوله تعالى فقال لها وللارض قل الله ينذئكم منها ومن كل كرب وعليها وعلى الفلك تحملون ولا يجب ذلك خلافا لأبسل البصريين بدليل تراءة حمزة رحمه الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بخفض الأرحام وحكاية قبر ما فيها غيره وفراسين ثم قلت. فصل واذا اتبع المنادى ببدل او نسق مجرد من ال فهو كالمنادى المستقل مطلقا وتابع المنادى المبني غيرهما يرفع او ينصب إلا تابع أي فيرفع والا التابع المضاف المجرد من ال فينصب كتابع المعرب واقول لتوابع المنادى احكاما تخصها فلهذا أفربتها بفصل والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسقا مجردا من الأل فإنه يستحق حينئذ ما يستحقه لو كان منادى تقول في البدل يا زيد كرج بالضم كما تقول يا كرج وكذلك يا عبد الله كرج وفي النسق يا زيد وخالد بالضم كما تقول يا خالد وكذلك يا عبد الله وخالد لا فرق في البابين المذكورين بين كون المنادى معرما ومبنيا واذا كان التابع غير بذل ونسق مجرد من ال فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاثه اقسام ما يجب رفعه وما يجب نصبه وما يجوز فيه الوجهان فالواجب رفعه نعت اي نحو يا ايها الانسان يا ايها الناس وعن النازمي إجازة نصبه وأنه قرئ قل يا ايها الكافرين وهذا انتبه فهو من الشذوذ بمكان والواجب نصبه التابع المضاف مثاله في النعت يا زيد صاحب عمر ومثاله في التوكيد يا تمن كلهم أو كلكم ومثاله في البيان يا زيد أبا عبد الله والجائز فيه الوجهان التابع المفرد نحو يا زيد الفاضل والفاضلة ويا كميم أجمعون وأجمعين ويا سعيد كرج وكرزة قال في الرمة لقائل يا نصر نصر نصر وإن كان المنادى معربا تعين مصر التابع نحو يا عبد الله صاحب عمره ويا بني كميم كرير ويا عبد الله أبا زيد وإذا وجب نصب المدى التابع للمبني فنصبه تابعا لمعرب احق قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض ففاطر صفة بسم الله سبحانه وزعم في دوائر انه نداء ثانم حذف منه حرف النداء لان المنادى المنازمة للنداء لا يجوز عنده أن يصف وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء. ثم قلت باب موانع الصرف تسعة يجمع ويقوله اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا فالتأنيث بالالف كبهما وصحراء والجمع المماثل لمساجد ومصابيح كل منهما يستقل بالمنع والبواطي منها ما لا يمنع إلا مع العالميات وهو التأميث كفاطمة وطلحة وزينب ويذوذ في نحو هند وجهان بخلاف نحو سقراء وملخ وزيد لامراه والتركيب المسجدي كمعدو كربه والاجنه كابراهيم وما يمنع طاره مع العلميه واخرى مع الوصفيه وهو العدل كعمر وزفر وكمثنى وثلاثه واخرى مقابل اخرين والوزن كاحمد واحمر والزياده كعثمان وغضبان وشرط تاثير الصفه اصالتها وعدم قبولها فأرنب وصفوان بمعنى ذليل وقاسم ويعمل ومدمان من من منصرفة وشرط العزمة كين علميتها في العجمية والزيادة على الثلاثة فنوح منصرف وشرط الوزن اختصاصه بالفعل كشمر وضرد علمين اي افتتاحه بزيادته هي بالفعل أولى كأحمر وأفكل علم واقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة أعني منينة تنوين التمكين وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيها إلتان من على الانكس أو واحدة منها تقوم مقامهم والبيت المنظوم لبعض النحويون وهو يجمع الإلال المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق والذي يقوم مقام إلتان شيئان التأنيث بالألف مقشورة كانت كبهما أي مندودة كصحراء والجمع الذي لا نظير له في الآحاب أي لا مفرد على وزنه وهو مفاعلك كمساجد ومفاعلك كمصابيح ودمانير وإنما نفتلت للمقشور ببهما دون حبلة وللمنبودة بصحراء دون حمراء لألا يتوهم أن المانع الصفه ألف التأنيس كما توهم بعضهم وما عداءتين العلتين لا يؤثر الا بانضمان علة أخرى ولكن يشترط في التانيث والتركيب والعدمة أن تكون العلة الثانية المجامعة لكل منهن العلمية ولهذا صرفت صنجة وقائمة وإن وجد فيهما إلة اخرى مع التأنيث وهي الابنه في صنجة والصفة في قائمة وما ذاك إلا لأن التأنيث والعدمة لا يمنعان إلا مع العالمية وكذلك جانا اسم لبلدة فيها العالمية والعجمة والتركيب والزيادة قيل إلة خامسة وهي التأنيث لأن البلدة مؤنثة وليس بشيء لأما لا نعلم هل فيه البقعة أو المكانة ولو قدر خلوه من العلمية وجب صرفه لأن التأميث والتركيب والعدمة شرط تدار كل منهن من العلمية كما ذكرنا والألف والنون إذا لم تكن في صفة كسكرانة فلا تمنع إلا مع العالمية كسلمانة ولا وصفية في أزر بوجانة فتعينت العلمية ولا علمية إذا نكرت فوجد صرفه ومثلت بالتأميش بفاطمة وطلحة وزينبة بأبين أنه على شلاشة أقسان لفظي ومعنوي ولفظي لا معنوي ومعنوي لا لفظي وأما بقية العلم فإنها تمنع طارة مع العالمية وطارة مع الوصي يسال العدل مع العلميه عمر وزفر وزحل وجمع ودلف فإنها معدوله عن عامر وزافر وزاحل وجامح وذالف وطريق معرفة ذلك ان يتلقى من افواه ممنوع من الصرف وليس فيه مع العلميه عله ظاهره فيحتاج حينئذ الى تكلف دعوى العدل فيه ومثاله مع الصفته احاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع فانها معدوله عن واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة واربعه اربعه قال تعالى كل أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهذه الكلمات الثلاثه مخفوضة لأنها صفة لأجنحة وهي ممنوعة الشرف لأنها معدوله عما ذكرنا فلهذا كان خفضها بالفتحة ولم يظهر ذلك في مثنى لانه مقصور وظهر في ثلاث وربع لأنه مثنان صحيح الآخر ومن ذلك أخر في نحو قوله تعالى فعبة من أيام أخرى فأخرى صفة لأيام وهي معدولة عن آخرة بفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف لأنها جمع أخرى وأخرى أنسى آخر بالفتح وقياس فعلا أفعل ألا تشتعمل إلا مضافة بلا معرفة أو مقرنة بلا بالتعريف فأما ما لا اضافه فيه وما لا ما فقياسه أفعلك أفضل تقول هند أفضل والهندات أفضل ولا تقول فدلا ولا فضل فأما أخر فصفة معدوله فلهذا خفضت بالفتحة فإن كانت أخر جمع أخرى أمثى آخر بكسر القائل فهي مصروفة تقول مررت بأول وآخر بالصرف إذ يا عدل هنا ومثال يزمع العالمية احمد وعزيده وأشكره ومع الصفة أحمر وأفضل ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعال بخلاف الوزن المانع مع العالمين ومثال زيادة على العالمية سلمان وعمران وعثمان وعثمهان ومثالها مع الصفة سكران وردان ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلات بخلاف الزيادة المانعة مع العالمية فإنها في فعلان وغير ويشتركوا تأثير الصفة أمران أحدهما كلموها أصليتا فياجب الصرف في نحو قوله هذا قلب صفوان بمعنى قاسي وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل أي ضعيف والشان عدم قبول والتاء ولهذا انصرف نحو ندمان ندمان وارمل يقولون ندمانة وارملته قال الشعر وندمان يزيد الكأسكينا سقيت وقد تغورت النجوم ويشترط لتأثير الأمة امران أحدهما على ميتها في اللغة الأعجمية فنحو لجان وفيروز على مين المذكرين مصروف والثاني الزيادة على الثلاثة فنوح ولوط وهود ونحوهن مصروفة وجها واحدا هذا هو الصحيح قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وقال وقوم لوط وأصحاب مدين وقال ألا بعدا لعاد القومون وليس مما نحن فيه لانه عربي وليس في اسماء الانبياء عليهم الصلاه والسلام عربي غيره وغير صالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وزعم عيسى ابن عمر وابن قديبه والبرجاه والزرقشري أن في نوح ونحوه وجيل وهو مربوب لانه لم يرد بمنع الصرف سماع مشهور ولا شد وشرط الوزن كونه اما مختصا بالفعل أو كونه بالفعل لا منه بالاسم فالأول نحو شمر وبرد على مين قال الشاعر وجدي يا فارس شمر والثاني نحو أحمر صفة أو علم بأفكال علم والأفكل اسم للعب فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا ولكنه في الأفعال أي لا يوجد في الأسماء لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلقه وفي الأسماء لا يدل على معنى والدال أصل لغير الدال واعلم أن المؤنثة إن كان تأمثه بالألف كبهما وصخراء انتنع صرفه ولم يحتج لعله أخرى وقد مضى ذلك وقول ابي علي ان حمراء ان تنع صرفه للصفه والف التانيث منتقد بمنع صحراء وإن كان بالتائم تنع صرفه مع العلميات سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة أو لمغنث كفاطمة وعائشة وقول الجواري إن من قوله فأمه راوية اسم من اسماء النار معرفة بغير الالف واللام خطأ لأن ذلك يوجد منع الصرف وإن كان بغير التائم تنع صرفه يجيبا إن كان زائدا على ثلاثة كسعادة ورنبا أو ثلاثيا محمد حرك الوسط كسقر يلطا قال الله تعالى ما سلككم في سقر كلا إنها لها أي ساكن الوسط اعجميا كحنات وزور وحمص وبلخ اسماء بلاد أو عربيا ولكنه منقول من المذكر إلى المؤنث نحو زيد وذكر وعمر أسماء نسوه هذا قول شيباي ودعن عيسى بن عمر. إلا أنه يجوج فيه الوجان وإلا لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجان كهرب وبعد وجن ومنع الصرف أولى وأوجده الزباد وقد اجتمع الوجان في قول لم تتلفع بفضل إزالة بعد ولم تشقى دعد في العلب انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي